كَالَّذينَ مِنْ قَدْلِكُم كَوا أَشَددََّ مِنكُمْ قُوَتَ وَأَكسَرَ أَمولَ وَأَولادَا وَكسَرَ أَم وَلَ وَأَولادًَا فَسْتَمْ تَعوا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضَ أُولَئِكَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين هَٰؤُلَاءِ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tunaz-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu